أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۖ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذين وجاءت والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفل لا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا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 أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا